وَمَا أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمسون في الأسواق وَمَا أرسلنا قبلك من وَج النابَعضَكُم لبعضين فثْنَةً تَصبِون وَج النادَعبَكُم لباضين فثْنَة تَصبِون وَوكان